كالذين من قل لكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمولا لأولاد.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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم